بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث غاشيه முன் இல்ல وعاميد ناعمه لساعيه راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزُرَا بِمَا بَسُوسَهُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ முதக்கில் நஷ்டிமுசாயுத்திர் இல்லம்தல்லவுல்லாத இன்ன இலைனும்